ربك ر أعجبك يا محمد من د ط وقفوا ك وكلهم متمردوا ش ي ا ل الغار ثم تسالوا ما للحمامك لا تطير وتصعد بل ما لهذا ل ع ن ك ب و ت ك أ ن ه من آ د م فوق ا ل ر ه ا ر ة يرقدوا ه ا الأخوة ا ل م م ؤ ن يركض Thank、you you <laughs>